ولتصلى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضواه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا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 وَإِن تُضِلَّ أَكْثَرُهُمْ فِي الْأَرْضِ ضَلٌّ كَعَن سَبِيلِ اللَّهِ إِذْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يضل عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلٌّ مِّمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تأ... كلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما فَكَهُ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ فَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ سُبْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ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 وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَينَهُ وَجَعَلَ لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَا مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُوِينَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيطا حرجا كأنما يصعد في السماء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 فَنَسْتَمْتَعُ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ هَلَوْنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا وَلَنَارُ مَسْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّ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 الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك ملك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا ما ربك كبيرا وافلا عن ما يعمل ربك الون يذ الرحمه اي يشاء يذهبكم ما يستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذرية قوم آخرين انما تعدون لاتى وما انتم بمعجزين قل يا طغى من عنا مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاطبه الدار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 وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ يَرْجُونَ أَن يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن شَاءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوا۟ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحِرْسٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن شَاءَ بِذِكْرِهِمْ وَأَنْعَامٌ عُرِمَتْ رؤُوسُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بقون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وَإِن يَكُن ميتة فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْرِزُهُم مَّصْفُهُ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَخَاسِرًا الَّذِينَ نَقَتَ أَوْلَادُهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرًا مَرَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ وَضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون برغ مان متشابها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 وَمِنْ مما رزقكم الله آمَنَّا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَم الْإِنْسَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنْسَيْنِ لَطِيعُونَ بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِلْ أُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنْسَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ فِي هَذَا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 حَيَا إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُ إِلَّا أَنْ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ لِغَيْرِ اللَّهِ فمَ يقَُّ وَيرَ بَم وَل عَدٍ سَإِ رَبَّّكَ الرَّحِيمِ الرَّحيم فعَلَ الذي نَهاد حَر وَمنَا ومن البطر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أم الحوايا أم ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون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 وَلَئِن عَنِذْكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظُّنُونَ وَإِن أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَنِ اللَّهِ الْحُكْمُ حَتَّىٰ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ فَلَوْ شَاءَ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 وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعَدِلُونَ قُلْ تَعْلَوْ أَتْلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا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 وأنفو الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا بسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفو ذلكم مصاكم به لعلكم تذكرون وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُشْتَقِمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقْ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمَا الصَّاعُونَ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم في ربهم يؤمنون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 Al, "Takolün, inma, üzil al Kitabu, ala,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 ان الذين فرقوا دينهم ما كانوا شيئا علست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء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 في العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والآخر الله أبغي ربًا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها. ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبهكم بما كنتم فيه تختلفون وَهُوَ الذي جَعَكُمْ خَلَ إفَأَّ وَرَفَع بَعَكُ فَقَ بَ عَظ دَجَة يَبلَل وََكُم فيِيمَا أَتَكُ إِ رََّّكَ سرَريرُ لعقَاب وَإِنَّهُ لغفور رحيم.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 قُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبٍ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذْنِ الْحَقِّ فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قُل لَّمَّا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ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 قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكفر فيها فاخرج إنك من الصاظرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويني لا أقعدن لهم صراقك المستقيم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال أخرج منها مزوم مدحورا. لمن تبعك منهم لا أمل أن منكم أجمعين. ويا آدم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 وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا فسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ولا بقوم بعضكم لبعض عدو ولكن في الأرض مستقر متاع إلى حين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 في بالقسط وأطيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الظلالة إنهم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 يستأخرون ساعة ولا يستقضون يا بني آدم إما يأتي أنكم غسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَنُظِرَ عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ وَلَدْخُلُوا فِي أُمَمٍ قُضِتْ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَارٍ كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا تاركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم فَمَا فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِمَاءهمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أهالي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 وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِنَ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَرَّبَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وورتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون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 أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُ رَبَّكُمْ تَوَرَّعَ وَخُفِّيَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وضمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته تَأَيْذَ أَقَلَّ سَحَابًا ثِقَالٌ سُقِنَهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ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 أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أبعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفنحون قالوا أجئ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 فأخذتهم الرجفة فيصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين فلوقا إذ قال لقومه أتى تون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون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 فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الوابلين، وأنطرنا عليهم مطرًا، فانظر كيف كان عاضبة المجرمين، وإلى مد أخاهم شعبة. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَلَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرٌ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا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 واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاطبة المفسدين